ثلاثة، استمع إلى الأسئلة التالية ثم أجب عنها حسب الصورة كما في المثال من هذا؟ من هذه؟ من هذا؟ من هذه؟ من هذا؟ هذا أبي من هذه؟ هذه أمي من هذه؟ هذه والدتي من هذا؟ هذا ابي من هذا؟ هذا والدي من هذا؟ هذا اخي من هذا؟ هذا انا من هذه؟ هذه اختي من هذا؟ هذا اخي من هذه؟ هذه زوجتي. من هذا؟ هذا أنا. من هذا؟ هذا ابني. من هذه؟ هذه ابنتي. من هذا؟ هذا ابني. من هذه؟ من هذا؟ من هذه؟ من هذا؟ من هذا؟